ثم يقولون هذا من عند الله يشتر به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يقصدون وَقَالُوا لن تمسنا النار إلا أياما قُلِ اتَّخَذْتُم مّعِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ زَرَ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فالذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنه أَصْحَابُ الجنه هم فيها خالدون